13. استمع إلى الجملتين وأعدهما ثم تأمل معانيهما مستعينا بالصورتين الدول التي لا توجد فيها مصانع كثيرة هي دول نامية الدول التي توجد فيها مصانع كثيرة هي دول صناعية